شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الله أكبر الله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 وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وكذبوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ في فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ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 بسمع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا آمين ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم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 وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره، ثم إذا دعكم، دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، الله. Amen. Amen. الله أكبر. الله أكبر. طيب الله. سمع الله لمن حمده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 بسم الله لمن حمد Um... Oh. assalamu alaikum wa was ik alaikum wa verontrustend. En alaikum wa dat het heel